ما معنى كلمة حبك؟ وهل السماء ذات مدارات محددة لجميع الأجرام الجارية فيها، أم أن أجرام السماء تسبح بشكل عشوائي؟ والسما الحبك. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة الأنبياء الله ورسله أجمعين. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فبيل الله حتى أتاه اليقين فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته وأن يؤتيه الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية فالرفيعة إن ربي لا يخلف الميعاد أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حدنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن السماء من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية من أعجب ما في خلق الله هذه السماء المترامية الأطراف الدقيقة البناء المنضبطة الحركة المعجلة في كل جزئية من جزئياتها وذكرنا أن القرآن الكريم أشار إلى السماء في ثلاثمائة وعشرة آيات جاءت الإشارة إلى السماء بالإفراد في مائة وعشرين آية قرآنية كريمة وبالجمع معرفة وغير معرفة سماوات أو السماوات في مائة وتسعين آية قرآنية كريمة وفي بعض هذه الآيات جاءت الإشارة إلى عدد من أوصاف السماء منها أنها ترجع، ومنها أنها ذات حبك ومنها أنها ذات بروج إلى غير ذلك من الصفات وكل صفة من هذه الصفات لها من الدلالات العلمية ما يشهد للقرآن الكريم أنه لا يمكن أن يكون صناعات بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحافظه لنا بعهده الذي قطعه على ذاته العلية فقال عز من قائل إن نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون وحفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرن أو يزيد بنفس لغة وحيه، اللغة العربية دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم دلالات الإعجاز في كتاب الله ولكن يعلم ربنا تبارك على بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا يفتح الله فيه على الناس من العلم ومن المعرفة بسنة الله في الكون ما لم يفتح من قبل فينسى الناس قضية الدين وينسون قضية الموت وينسون قضية البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى ثم الخلوط في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا ويريد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن يخاطبهم في كل عصر وفي كل زمن باللغة التي يفهمونها فأبقى ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم من الإشارات العلمية ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ويشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم يشهد له بالنبوة وبالرسالة من هذه الإشارات الكونية وصف السماء بأنها ذات حبك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك والحبك مستمدة من الفعل حبك، وحبك بمعنى أتقنة إذا أتقنت الصنع فقد أحبكتها والعمل المحبوك المتقن غاية الاتقان فالحبك بمعنى شد شد وأحكم الأمر ضبط الأمر والأمر المحبوك الأمر المصنوع بدقة فائقة فكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته فسماء ذات الحبق تعني السماء التي خلقت بدقة فائقة وإحكام شديد يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديئة الصنعة وبأجاز الخلق ومن معاني الحبق أيضا كلمة حبيكة وكلمة حبيكة في قواميس اللغة العربية جمعها حبائك وحبق وتصف الطريق بين خصل الشعر ونحوه فالحبيكة المنخفض بين خصل الشعر أو المميز بين أنماط مختلفة من الأشكال الهندسية والشعرة الجعدة المكسرة تسمى حبيكة وفي حديث الدجال أه أوصف أه شعره بأنه حبك أي متكسر من الجعودة ولفظ حبك جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم وجاءت لتعني العديد من المعاني كطبيعة القرآن الكريم الذي جاءت آياته المتعلقة بالدين بركائزه الأربع الأساسية محكمة شديدة الإحكام والانضباط واضحة الدلالة يفهمها الأمي كما يفهمها أستاذ التفسير أما الإشارات العلمية فقد جاءت بصياغة مجملة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله السماء ذات الحبك لها معاني كثيرة من معانيها ذات الإحكام في الصنع ذات الإتقان في البناء ذات صفة الإبداع في الخلق ولعلنا قد أشرنا في حلقات سابقة أن الإنسان من على سطح الأرض لا يستطيع أن يرى من السماء إلا جزءا يسيرا من سماء الدنيا ولكن هذا الجزء اليسير يؤكد لنا على آآ أن آآ السماء كرة نحن نرى السماء منحنية الجزء الذي نراه منحنيا فنرى في هذا الشكل صورة لمجرتنا مأخوذة من على سطح الأرض ونرى حشود النجوم في هذه المجرة من أكثر من مليون مليون نجم في مجرة واحدة مجرتنا التي تنتمي إليها أرضنا ومجموعتنا الشمسية عرفها العرب منذ القدم وسموها سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني ويحصي علماء الفلك فيها الآن أكثر من مليون مليون نجم وهذه نجوم كشمسنا فشمسنا نجم متواضع ويعني كما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهوب والنيازة إلى آخرها فكذلك كل نجم من هذه النجوم ونرى في هذه الصورة يعني صورة للسماء نرى فيها العديد من المجرات الشبيهة بمجرتنا بعضها أكبر كثيرا وعضها أصغر خليلا ونرى انفجار مستعر أعظم لأن النجوم هذه أيضا تتباين في كثافتها. وفي درجات حرارتها وفي لمعانها وفي تركيبها الكيميائي والمعدني كما تتباين في أعمارها النجوم كأي شيء في هذا الوجود له دورة حياة من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والانفجار والانتفار كما تخلق من دخان السماء تعود إلى دخان السماء هذه صورة للسماء ترينا بعض المجرات وبعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا مجرتنا ذات المليون مليون نجم ولكن مجرات أكبر منها كثيرا وبعضها أصغر قليلا هذه الحشود مرتبطة ببعضها البعض في بناء محكم للغاية كل مجرة تحتوي على عدد ضخمة من النجوم مرتبطة ببعضها البعض برباط الجاذبية والمجرات أيضا مرتبطة ببعضها البعض برباط الجاذبية ونرى في هذه الصورة تصوير تصور للكون الكون كرة يعني نعلم تمام العلم أن كل ما في صفحة السماء مكور أرضنا على هيئة كرة السماء من حولنا لأننا لا نرها كاملة فنرها منحنية كأنها جزء من الكرة وقديما قال العلماء بأن أرضنا هي مركز الكون ويبدو أن ذلك من بقايا الوحي السماوي القديم وعلماء الفلك الآن لا يستطيعون تأكيد ذلك أو نفيه، ولكن استخراءا للآيات القرآنية الكثيرة وللحديث النبوية العديدة نرى نحن المسلمين أن أرضنا في مركز الكون وأن أرضنا مكونة من سبع أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل وأن السماوات السبع تحيط بها بطريقة متطابقة أيضا يغلف الخارج منها الداخل وعلماء الفلك لا يملكون إلا أن يرسموا السماء الدنيا كرة وطريقة تعرف العلماء على السماء هي النجوم ويروا النجوم فيرسمون تصورا للكون هذا هو الجزء المرئي المدرك لنا من السماء الدنيا وهذا الجزء يبلغ قطره أكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية 24 ألف مليون سنة في تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر طول السنة الضاوية شيء رهيب للغاية ويحصل علماء بهذا الجزء المدرك من السماء الدنيا ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة تنتظمها تجمعات متعددة المجرات أو النجوم تنتظمها المجرات والمجرات تنتظمها التجمعات المجرية التجمعات المجرية تنتظمها تجمعات مجرية عظما وثم تجمعات محلية تجمعات محلية عظمى وهكذا في عناقيد من النجوم وأتباعها لتبني هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته ويرى العلماء من هذه الحشود ما يسمى بالحائط العظيم الحائط العظيم هبارة عن تجمع للنجوم نراه في مخاطن بهذا الخط الأحمر جمع النجوم يبلغ طوله أكثر من 250 ألف سنة ضوئية وعرضه أكثر من 100 ألف سنة ضوئية وسمكه أكثر من 10 آلاف من سنة ضوئية هذا حشد واحد ولذلك حينما يصف ربنا تبارك وتعالى السماء بأنها ذات حبك نقول سمعنا وأطعنا لأن الترابط بين مكونات السماء على قدر من الإحكام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 ناطقة بقدرة الله على الخلق من العدم والإثناء إلى العدم لأننا نرى المادة والطاقة تختفيان في الثقوب السود إلى حيث لا يعلم العلماء فكأن السماء تشهد لخالقها سبحانه وتعالى بالقدرة المطلقة على الإيجاد من العدم والإثناء إلى العدم ونحن نرى في هذا الجزء المرئي من الكون أيضا هذه الحشود الهائلة بين 100 ألف مليون مجرة و300 ألف مليون مجرة. بعض هذه المجرات اكبر من مجراتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلاً ومجرتنا يحصي فيها العلماء ما بين ال ال ال أو ما هو أكثر من مليون مليون نجم. ونرى في من حولنا مجرات أخرى كثيرة. يعني ليست مجرتنا هي المجرة الوحيدة في السماء كما تخيل بعض الناس ولكن السماء الدنيا. التي جعل ربنا تبارك وتعالى زينتها النجوم نراها مكورة بهذه الصورة التي رسمها العلماء ونرى في وسط هذه الصورة عملية الانفجار العظيم التي يرى العلماء أن خلق السماوات الأرض بدأ بها ويؤكد ذلك القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا وأن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ونرى في طرف الصورة اليسار بقايا الإشعاع الكوني المتبقي عن عملية الانفجار العظيم وأن هذا الإشعاع الكوني يقاس الآن من أطراف الجزء المدرك لنا من الكون المرئي نرى درجة حرارة ثابتة ثلاث درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان وهذا لا يمكن له أن يتأتى إلا إذا كان هذا الكون قد بدأ بعملية انفجار عظيم وهناك شواهد كثيرة تؤكد على هذا الانفجار ونرى في أسفل الصورة رسما لمجرتنا سكتة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني وهي مجرة حلزونية مجرة مفلطحة لها قرص وسط سميك ولها أطراف رقيقة مجرة بيضانية الشكل إذا نظر إليها من الجانب وهذه المجرة كما أشرت لها يعني يبلغ طولها حوالي 120 ألف سنة ضوئية ويبلغ سمكها عشر ذلك حوالي 12 ألف من السنة ضوئية ومن الغريب أن هذه العلاقة تكاد تكون مضطرضة في جمعات السماء يعني التجمعات المجرية جماعة مجرية العظمى جماعة محلية كتكت تكون هذه العلاقة أن سمك كل تجمع عشر قطره وهذه دلالة على وحدة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون على وثيرة واحدة وفي نمط واحد يشهد له سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كف خالقه ونرى من صور الكون طبعا حشود كثيرة إذا كان فهذه بعض التجمعات المجرية التي صورها تلسكوب هابل بعد أن تجاوز نطاق السحب ونطاق التلوث فعطانا عمقا للرؤية في صفحة السماء المنظورة لم تكن متوفرة من قبل نرى أيضا هذه صورة السماء حشود لا نهائية حشود لا يكاد الإنسان أن يحصلها عددا مرتبطة ببعضها البعض بقوى الجاذبية وبقوى أخرى عديدة تشهد للسماء بأنها شديدة الإحكام شديدة الترابط أنها ذات حبك هذه صورة لمجرتنا بصورة متحركة ترينا يعني علاقات النجوم المختلفة فيها مع ضخامة الأبعاد نرى أن هذه المجرة أيضا ليست المجرة الوحيدة نرى مجرات كثيرة من حولها بعضها مجرات تشبه مجرتنا في شكلها الحلزوني وبعضها مجرات بيضانية بيضانية الشكل وبعضها مختلفة الشكل لتشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقت الخدرا في إبداع هذا الكون المجرة مكونة طبعا من نجوم والنجوم لها توابع ونرى مجموعتنا الشمسية المكونة من أحد عشر كوكبا تدور حول شمسنا. نرى الشمس خرصا غازيا متوهجا شديد الحرارة تصل درج حرارة في قلبها إلى 15 مليون درجة مطلقة وفي هالتها إلى 6000 درجة مطلقة ونرى هذه الطاقة هي مصدر الحياة على كل كواكب المجموعة الشمسية بما فيها أرضنا إذا كانت هناك حياة على باقي كواكب المجموعة الشمسية ونرى مجموعتنا الشمسية طبعا نرى هنا عطارد في أسفل الصورة أقرب كواكب مجموعتنا الشمسية إلى الشمس ويبعد على الشمس 58 مليون كيلو ثم الزهرة ثم الأرض كوكب الثالث خروجا من الشمس وفوق الأرض القمر هذا التابع الصغير الذي يبعد عنا في المتوسط 380 ألف كيلو ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل ثم يورانوس ثم نيبتيون وهذه الصورة صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية أخذت من مدار الكوكب بلوتو وذلك ليظهر بلوتو في الصورة ومن بعد بلوتو كوكب الحادي عشر الذي اكتشف مؤخرا وسمي بأسماء مختلفة سموه الروس أوبريينا وسموه الأمريكان باسم مخالف وحسب أولا رياضيا ثم ثبت وجوده بعد ذلك هذا الحشل يسمى يكون مجموعتنا الشمسية ومن امثال هذه المجموعة الشمسية طبعا هناك أكثر من بليون بليون مجموعة في مجرتنا وحدها هذا البناء شديد الإحكام شديد الانضباط تحكمه قوى عديدة من أدق وحداته إلى أكبر هذه الوحدات ويعلم العلماء الآن أربعة قوى مختلفة في صفحة السماء قوة الجاذبية التي يعتقد العلماء أنها تربط أغلب أجرام السماء إلى بعضها بعضا القوة النووية الشديدة التي تربط اللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة القوة النووية الضعيفة التي تربط الإلكترونات التي تدور حول الظرة بنواة الظرة القوة الكهرومناطسية الناتجة عن المجالات المناطسية والمجالات الكهربية المختلفة ويكاد يجمع العلماء الآن إلى رد هذه القوى كلها إلى صورة واحدة مجمعة للقوى خلقها ربنا تبارك وتعالى في بدء خلق الكون ثم ما هذا التمايز حتى يظل ربنا تبارك وتعالى ممسكا بأطراف السماوات والأرض بعلمه وحكمته وقدرته نعلم من هذه السنن التي يمسك بها ربنا تبارك وتعالى هذه القوى الأربع قوة الجاذبية والتي تمسك بالأجرام على أبعاد متناهية الضخامة وإن كانت في ذاتها ليست قوة شديدة ثم القوى الكهروماناطسية التي تلعب دورا كبيرا في الإمساك بهذه الأجرام أيضا ثم نعلم القوه النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الظرة والقوى النووية الضعيفة التي تمسك بالالكترونات الدائرة حول نواة الذرة تمسك بها إلى النواة وهذه القوة كلها يجمعها العلماء الآن في صيغة واحدة توحد من هذه القوة وتشهد لخلقيها سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ثم نجد أن كل كوكب من هذه الكواكب وكل النجم من هذه النجوم وكل مجرة من هذه المجرات له مداره الثابت المحدد ومن معاني الحبق الطرق والمدارات آه التي تدور فيها هذه الأجرام فإذا قال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة من صفات السماء نقول سمعنا وأطعنا آمنا بربنا لأن كل جرم في صفحة السماء له مداره المحدد الذي لا يخرج عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فسمادة الحبق لا تشمل فقط إحكام العلاقات ودقة البناء وروعة هذا البناء ولكن تشمل أيضا أن كل جرم من هذه الأجرام له مداراته المحددة وله فلكه المحدد الذي لا يخرج عنه إلا بإرادة الخالق سبحانه وتعالى أيضا من معاني الحبق تباين الكثافات يعني حينما يمر الماء على رمال الشاطئ يطرق فيها تموجات متباينة الارتفاع هذه أيضا تسمى الحبك وتسمى علامات النيم سميها العلماء الآن علامات النيم الحبك كما أشرنا هي تجاعد الشعر يعني تباين مستويات الشعر فالحبك تصف أيضا صفة مبهرة في صفحة السماء لأن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في صفحة السماء أن الله تعالى يرينا المادة في كثافات متعددة متباينه تبلغ المادة أعلى كثافاتها في الثقوب السود وأقل كثافاتها في أشباه النجوم وأشباه النجوم أجرام راديوية توجب على أطراف الجزء المدرك من الكون أما في ثقوب السود فتوجد في مراكز المجرات وهي مراكز ثقل هائلة الثقب الأسود يعني حالة غير عادية لتكدس المادة يشير العلماء لأنها هي القوة التي تمسك بملايين الملايين من الأجرام وأنجوم في داخل مجرة واحدة فيقول ما أن في داخل كل مجرة ثقب أسود واحد أو أكثر من ثقب أسود واحد ونرى هذا في مجرتنا هذا تصور لمجرتنا كيف؟ أن في مركزها ثقب أسود يشد هذه المليون مليون نجم بما يحيط كل نجم منها من أجرام يشده إلى مركز المجرة ولا ينفلت من عقاله شيئا والثقب الأسود نتيجة لكثافته الهائلة هو نجم ولكن لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله فلا يرى وبمعنىه نجم له مدار أيضا يضر فيه فيظل يبتلع المادة التي يمر بها في صفحة السماء من دخان السماء إلى النجوم إلى الكواكب إلى الأقمار إلى كل ما يمر به يبتلعه حتى يصل إلى كتلة حرجة فينفجر يتحول إلى دخان السماء ويعتقد علماء الفلك أن أشباه النجوم قد تمثل مرحلة الانتقال من الكثافة القصوى في الثقوب السود إلى الكثافة المتدنية في أشباه النجوم قبل أن تتحول إلى دخان السماء ونرى من طلاقة القدرة الالهية ان كثافة اشباه النجوم تصل الى واحد في عشرة اصلاقص 14 جرام لسنتيمتر المكاعم يعني واحد على الف تريليون من, من الجرام لسنتيمتر المكاعم كثافة متناهية في الضآلة ثم نجد بعد ذلك كثافة العماليق الحمر مرحلة من مراحل انفجار النجوم تصل كثافة فيها إلى 14 من ألف من الجرام للسنتيمتر المكعب وتقل واحد على مئة من كثافة مادة الشمس ثم نرى الشمس وهي نموذج من نماذج النجوم الرئيسية أو ما يسمى نجوم النسق الرئيسي كتلة غازية متوسط كثافتها جرام و41 من مئة للسنتيمتر المكعب صحيح تصل الكثافة في قلب إلى أعلى من ذلك بكثير ولكن متوسط الكثافة لجسم الشمس ككل لأن كتلة غازية أغلبها غاز الإدروجين تتحث فيها نوى ذرات الإدروجين مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة متوسط كثافة الشمس جرام و41 من 100 من الجرام للسنتيمتر المكعب كثافة الأقزام البيض الناتجة عن انفجار العملاق الأحمر في نجوم النسخ الرئيسي تصل إلى طن واحد لسنتمتر المكاعم واحد طن لسنتمتر المكاعم والنجوم النيترونية الناتجة عن انفجار المستعيرات العظمى من النمط الثاني النجوم النيترونية تتبقى عن عملية انفجار الماليق من النجوم العادية في مراحل احتضارها تنفجر على هيئة مستعير أعظم من النمط الثاني فتصل كثافة النجم النيوتروني إلى بليون طن لسنتمتر المكعب. الثقوب السود يعتقد العلماء أن الكثافة فيها تصل إلى الكثافة النووية والمقدرة ب250 ألف مليون طن 250 ألف مليون طن لسنتمتر المكعب. التحرك من كثافة أشباه النجوم إلى الثقوب السود صورة من صور تباين كثافة المادة والتي تصف السماء بأنها ذات حبك أي ذات تباين في كثافة المادة وأن هذا التباين يشبه تجاعد الشعر ويشبه تجاعد الرمل إذا تحرك عليه الماء ماء البحار أو إذا حركته الرياح المختلفة هذه الصفات إحكام بناء السماء من أدق لبناتها إلى أكبر وحداتها أحكام ترابطها بقوة متعددة من اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى المجرة إلى تجمع المجري إلى تجمع المجري الأعظم ارتباط الأرض بالقمر نرى في هذه الصورة كيف يدور القمر حول الأرض كتابع صغية متوسط بعد القمر عن الأرض 380 ألف كيلومتر لا يستطيع القمر أن ينفلت من عقال جاذبية الأرض إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى صحيح ثابت علميا أن القمر يبتعد عنه سنويا بمعدل ثلاثة سنتمترات في كل سنة حتى تبتلعه الشمس ولكن هذا لحكمة من حكم الله البالغة التي وصفها في محكم كتابه فقال عز من قائل وجمع الشمس والقمر هذه الحركة المنضبطة الدقيقة المحكمة لابد أن يكون لها نهاية وبالنهاياتها تباعد القمر قليلا عن الأرض بطريقة تدرجية طبعا من الأرض إلى الشمس إلى كواكب الأجموعة الشمسية إلى المجرة إلى تجمع المجري إلى تجمع المجري الأعظم كل ذلك يؤكد على حقيقة شدة ترابط أجرام السماء إلى بعضها البعض حتى ينطبق عليها هذا الوصف القرآني والسماء ذات الحبق وكما أشرنا الحبق يعني الشد وإحكام الأمر شد الأمر وإحكامك فكل بناء في صفحة السماء مشدود بقوة متعددة إلى الأجرام المجاورة له أو الأشباه كانت النجوم أو الكواكب أو الكواكبات أو الأقبار إلى غير ذلك كل ذلك مرتبط بقوة شديدة تحفظ هذه العلاقات مع بعضها البعض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا يأمر ربنا تبارك وتعالى بزوال هذا الكون فينفرط عقد هذه السماء ذات الحبك ولا تبقى ذات حبك فتبدأ تتكدس على ذاتها وتنسحق كل هذه الأجرام في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة تشبه تماما النقطة الابتدائية التي بدأ الله تعالى منها الخلق ولذلك نقول ما دمنا في هذه الحياة الدنيا فكل أمر محكوم بإرادة الله وبعلمه وبحكمته وبتقديره ليبقي هذه هذا الوجود إلى أن يشاء الله له التدبير فيدمره لأن الكون له بداية وكل ما له بداية لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام النهاية فوصف السباة ذات الحبق من أعظم دلالات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ومن أعظم الشهادات أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه لنا بعهده في نفس لغة وحية محتفظا بتلألؤ الإشارات الربانية هذه ليس فقط في رسالة القرآن الأساسية الدين بركائزه العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات بل حتى في هذه الإشارات الكونية العارضة التي أبقاها ربنا تبارك وتعالى خطابا لأهل عصرنا أهل العلم والتقنية الـ الـ الذي يعيشوننا في هذه الأيام لعل هذه الومضات تشهد لهؤلاء الناس لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله